المساله السابعة والثلاثون لو كان الحرام المختلف الحلال من الخمس او من الذكاء او الوقت الخاص او الوقت العام فهو كمعلوم المالك على الاقوى فلا يجزيه اخراج الخمس حينئذ في تقدم فيما سبق أننا قلنا لأنه لو كان الحرام معلوماً معيناً معلوماً يعرف أن الحرام مخدار ثلث دينار، ثم هو خلقه بالحلال تعمدا لكي يفر من الخرمس قلنا هنا لا يزيد في الخرمس أنه معلوم المصرف من الأول يدري أن هذا الثيناء وأن مصرفه الفقراء يعلم بذلك لكنه خلطه بالحلال كي يتخلص من دهع الفقراء ويكتفي بالخمس قلنا هنا النصوص لا لشأن هذا في المخام إذا اختلط الحلال بالحرام وكان الحرام خمس أو كان الحرام ذكاة أو كان الحرام وقتا عاما أو كان الحرام وقتا خاصا في مثل هذه الصوره لا يكتثل الخمس لماذا؟ لأن هذا الحرام الذي هو حمث أو ذكاة أو وقت عام أو وقت معلوم المصرح يعني معلوم مهم الشرع معه الخمس اللهم الحكم الشرع وقت العام الخاص سلام الله هذا معلوم المصراط فمع قومه معلوم المصراط لا تنطبق عليهم النصوص لماذا لا تنطبق عليهم النصوص لوجهين الوجه الأول ما طرحه سيدنا قدس السروق وهو الذي أشار إليه صاحب الأرواح أن مورد النصوص مجهول المالك الحلال المختلف بالحرام اذا لم يعرف صاحبه هذا مورد وهذا معروف صاحبه لان معروف مالكه اما الخمس فمالكه الامام والسادس واما الزكاه فمالكه الفقراء واما الوقت العام والوقت الخاص فمالكه من وكف عليهم هذا معروف صاحب لانه لم يعرف صاحبه ففي مثل هذه الصوره اذا كان الحرام من الخمس او الزكاه او الوقت العام او الوقت الخاص أصلاً خارج عن الروايات تخصصان، فإن مورد الروايات من لم يعرف صاحبه وهذا معروف صاحبه. فحينئذ لا تكون وظيفته الخمس، بل وظيفته هو شنو التسليم مقدار الخمس أو الزكاة أو الوقف العام أو الخاص لأصحابه، وطبعاً طريقة التسليم تحتاج لا ولا إذا إنه لا يعرف مقداره، فهذا إنه مختلف. إما بالقرعه وإما بالرجوع الحاكم الشرعي ليفرض هذا من هذا كما مر بيان هذا الوجه الذي طرحه السيد ولكنه عبر بالانصراف إنصارا تعني الإنصاف غير دقيق إذا كنت ترى بأن هذا مالك هذا المال له مالك إما الإمام أو استاد وإما الفقراء وإنما نقمن وقت عليهم إذا كان له مالك بعد وخالي عن النصوص تخصصان معهم السيطرة أصلا تخصصان مخالب عن النصوص مورد النصوص من لم يعرف صاحبه هذا معروف صاحبه من خارج موضوع عن النصوص ما أنه انصرافهم الانصراف كما يقول فر الإطلاق تقول اكرم العالم وأكرم العالم كلمة العالم تشمل العالم بالسحر والعالم بالفخر ولكنها منصرفة بالعالم من بالفخر الانصراف فرع الاطلاع أو يمكن مقطع ما يكون منصرفا لعوامل معينة يجب الانصراف مثلا في المقام مركوزية أن الساحر كافر وأن الكافر في النار مركوزية الأحكام الشرعية في أذهان المسلمين هي تقربة على انسراك المطلق إليه عالم بالفيق دون العالم بسحر مثلا في المقام أصغر ما هو إصلاك حتى ينبعي الإنسان إنسراك ينبع الإصلاك أصغرنا إصلاك لأن المفروض موضوع الحكم من لم يعرف صاحبه وأما ما عرف صاحب من الله أخير الموضوع عنه. ما حتى في إصلاك يكون إصلاك فالرابع تعليم يا ذاكي ولكن الوجه الثاني الذي نطرحه على فرد على بعض المباني فإن بعض المباني في الخمس وفي الزفاف يقول لك الفقير أو السيد لا يملك في المالك علي؟, على بعض المباني في الخمس من أن السيد والفقير شريك مع المالك في المال الذي فيه الخمس أو الزكاة وهذا يجي كلاح معلوم المالك صحيح وأما على بعض المباني, المباني الأخرى أن للفقير حقا بذمة المالك مو أنه مشارك في المال على هذا المبنى أن الخمس والزكاة عبارة عن حق حق للفقير أو حق للسيد أو حق للإمام يتعلق بذمة من ملك المال الذي فيه الخمس حق متعلق بالظلم لا نشارككم في المال بناء على هل مين المال ملكنا لا بناء على هذا القول من باب معلوم المصرف مو من باب معلوم المالك يعني هذا المال مصرفه الفقراء هذا المال مصرفه ما معلوم المال يقال من باب معلوم المصرف بعضهم يقول من وقف عليهم إذا مالكا واحد. الوقف لن يكون عبارة عن إخراج رقبة الأرض عن الملك تحرير الملك والوقف هو عبارة عن تحرير رقبة في الأرض من الملك هذه ثلاثة مئة تحت ملك أحد نعم هي معلومة المصرف من وقف عليهم مصرف لأن من وقف عليهم مالك فإن الوقف عبارة عن إخراج رقبه الأرض عن الملك شيء يقول لا يملك بعد ولذلك يتبقى الوقوفات لا يضاع ولا يورث ولا كذا إلا أن يرفى الله الأرض بعد كما ندعي إلا الله صف فعلى أي حالين المفروض أنه إخراج عن الملك بعد اخراجه عن الملك يكون من وقف عليه مصرفان لا مالكين الذي نريد ان نقوله بناء على بعض المباني لا يتم الوجود اليك او وبناء على بعض هذه المباني يكون هؤلاء مصرفا <تصفيق> لا مالكين فحينئذ يقال لهذا المال الذي هو خمس او زكاه او ورد معلوم المصرف لا معلوم المالك فالنصوص تنطبق عليه لأنه لم يعرف صاحب لم يعرف مالكه هذا معلوم المصرف لكنه غير معلوم المالك فتنطلق عليه النصوص لم يعرف صاحبه تنطلق لكنها منطلقته الانصراف يجعل الوجه الثاني فان النصوص ظاهرها المال المختلط الذي لا يعرف حكمه الشرعي لا ندري شحكم حلال مختلط بالحرام لا نعرف حكمه الشرعي هذا ظاهر النصوص اما هذا الحرام معروف بالمشرك اذا كان خمسه لمن يسلم اذا كان زكاه لمن يسلم اذا كان وفقا في هذا المقام نحن نقول بانه بناء على ان الخمس والزكاه والوقت لا مالك لها فهي غير معلومه لك وتنطبق عليها لكن بما أنها معلومة المصرح والنصوص منصرفة إلى الحلال المختلف بالحرام الذي لم يعرف حكمه الشرعي وهذا حلال المختلف بالحرام معروف حكمه الشرعي فالنصوص منصرفة عنه المسألة الثانية إذا تصرفت المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإكلام حمطة اختلطت بالحرام حمطة حلال اختلطت بحمطة حرام تصرفت الجميع بالإكلام لم يستطعنه الخمس وإن صار الحرام فيه المتاه فلا يجري عليه حكم رد المظالم على الأطوال سيدنا الخريق البسيس الروف في تعليقتي على خلاف الأرواى من انه هذا يرجع إلى أول ما تكلم هل الكم في الحلال مختلف بالحرام حكم قانوني تعبدي أو انه كفارة بالتبخير أظن هذا فأقوم هذا إذا قلنا بان الكم الثابت في الحلال المختلف بالحرام حكم قانوني تعبدي مثل أي خمس آخر في أي مورد آخر كالخمس الذي في المعجل كالخمس الذي في الكانس كالخمس الذي فيه ارباح المكاسب إذا قلنا بأن الخمس الثابت في الحلال المطلق في الحرام حكم قانوني تعبديون لا محال يكون مصرفه الإمام وستعبون وبناء عليه ياتي كلام صحة للأرواحات حنطة حلال حنطة حرام ثبت بها الخمس المالك أثلت الجميع الجميع ما يسخده تعالى بالمثير لماذا؟ لأنه بإثلاف الحرام انتقل الحرام لجنه الى المثير وبما أن الحرام ثبت فيه الخمس تنتقل أيضا بالخمس فراضح بعبارة أخرى الفقير السيد والإمام كان يملكان خلس هذا المال الذي أهلاك إذا ما أردت أن أستخدم باباك أنا شوفي هذا الشيء هذا الحلال المختلف بالحرام بمجرد الإختناف ملك الفقير السيد وملك الإمام خمسة في هذا الحال على نحو العين او ملكه على نحو الحاق لا يملك شيء في هذا الحال بعد اطيافه انتقل الخمس الى الزمان كما انتقل الحرام الزمان فاذا افعل الخمس فلا حرام فيه و لم يخرج تبقى الحرام في ابنته يبقى الخمسين طرابه أما بناء على المبنى الثاني في الخمس وهو أن الخمس الثالث في الحلال المختلط في الحرام وحكم تعب. هذا حكم ولايتي من باب الكفاره لتطهير المال يعني يجب المتورط عند حلال مختلط في الحرام الإمام عليه السلام بحكم أنه ولي أمر المسلمين الإمام من باب الولاية يقول له يمكنك أن تطهر هذا المال بإفاجر أوه. فالخمس مجرد كفارة وصدقة لتطهير هذا المال شرعها الإمام لا من باب المال حكم الشرعين من باب شنو حكم ولايته يعني بالإمام عليه السلام حيث أن له الولاية العامة على جميع الأموال والأملاك وهذا المال من جميع الأموال التي له الله عليها بحكم ولايته على الأموال يقول أنه انتقر مطالبا أن في السائل الحرام لكن أنا من باب الولايه أقول لك ادفع الخمس فالخمس حكم ولايتي ومن باب الكفار لتطهير شنو؟ لتطهير هذه لا محالة إذا قلنا بهذا المسلك الثاني لا نحالة المصرف ومصرف مصرف الفقار من سنة الخمس الشرعي يوسلم الإمام السادس يسير المصرف كل الفقراء انه كفارة صبقة هذه، كفارة المصرفة في مصرفه الفقار وبناء على ذلك في مقامنا موضوع هذه الكفاره هذا المال المختلف إذا اثلث موضوعها راح ما حكم للإمام الامام عليه السلام على نحو الحكم الولايتي كفاره تطهير هذا المال إذا هذا المال انتفت تثلث تفتي الكفاره انتفاء الموضوع تنتفي وحينئذ إذا إنت أتلفت الذي ينتقل إلى ذنبك حرام كان كان بهذا المال إلا انتقل إلى ذنبك أما ثم لا أنتقل إلى ذنبك ما ثلث عليك إلا في فرع دول هذا المال مع ثلث المال انتفى موضوع التقليل الغفارة الوابط فحينئذ لا محال بناء على هذا المسلك الثاني نرى تعال لا محاله لن يضار الطعب لا محالة بناء على هذا المسلك الثاني بما أنه أسلف الماء فثبت الحرام في ذمته صرف حرام المضالين كأي مظلمة كأي ظلمة لأي إنسان تفسد الذنّ تيجي الكلام فيه في رجل المظالم أنه إن كان يعرف مقداره ويعرف ما يفعل سلمه لي وإن كان يعرف مقداره ولا يعرف ما يتصدق به وإن كان دليل لا يعرف المقدار ويعرف المالك يتصالح معه وهكذا ما يجي أحكم من المضارين صارق الصاحب العراق بسسر حكم بأنه بنارع مثلاً الأول من الخمس كانوا يتحدثون حكم بأن الخمس في المدر على الأخر وحينئذ فإن عرف مقدار المال المختلف اللي أثلفه يعرفوا أن اللي أثلف كله مثلا ألف دينار اشتغلت بمقدار خمسة بمثل ما شغلت بمحافية بنار وإلا ليعرفوا ما يبقى الأثلف ففي وجوب دفع الاقل او الاكثر فإشتغل إن كان الثالث ألف بنار فخمسة وان كان الثالث ألف ومئتين وخمسين مئتان وخمسين فمقدار الثالث دائر بين الأقل والأكثر نتيجة أن مقدار الخمسة يدور بين الأقل والأكثر مختبى قاعة الاحتياط هو دسر مختبى قاعة البراءة هو دفر. الأقل الأقل هو المقدار عليه مشكو تجري البراءه لذلك صاحب العروف بسرقان وَإِنْ لَمْ يَعْرِفُهُ فَفِيْ وَجُوبِ دفع مَا يَتَيْكَمْ مَعَهُ بِالْبَرَاقَةِ يعني دفع الأقل الأقل هم يتبع معه بِالبَرَاقَةِ أو جواز الإختفار على ما يرتفع به يقين الشغل اشتغلت ذمة يقيناً بالأقل فاذا دفع الأقل ما اشتغلت ذمته به يقين لكن ما اشتغلت به ذمة لا يقين ما ما يرتفع به يقينش القدل الأحوص الأول لمقابة الإهلاف والأقوى الثاني لمقتبه نصرة الضراء حيث أنه إذا دار الأمر بين القل والأكثر يقودون القدر المجلسة والأقل ويجعل البراءة عن الأكثر بحث في بحث الأقل والأكثر من ارتباطيا للأصول يحرم مما يجعل الاحتياط ويجعل البراءة ويجعل الاختار الأكثر من الضراء هذا إذا تطرفت المختلقت قبل إخراج أم سهل ضمنه حلال واختلقت بالحال حنطة. هذه صرف صرفات حسي، هكذا. هذه صرف صرفات اعتبارية ليه؟ وهي عكس صرفات ذات. لا فرق بين الأمين. أصرف أصرف حسي، أصرف تصرف ذات. هذا دام. لماذا؟ لأن يده على هذا المال يد غير مسلطة شرحة له لا يتنظر بعد أن يعلم إجمالا أن في هذا المال مقدارا لغيره وهو لا يعرف ذلك المقدار بعينه مقتضى تنجذ العلم الإجمالي وجوب الاسلام عن سائر هذا المال وترك ساحر التصرفات حسية كانت أو اعتباريتان فلا ولايت له على هذا ما وجد؟ أو فإذا تصرف تصرف من غير ولا مثل مثل السفيف السفيف الذي يملك المال لكن لا ولايت له على تصرف أدخل يملك مال يملك مقدارا من المال وملكه ولايت له على تصرف من ذلك المال أو فإذا تصرف تصرفات الخضوري داع خضوري بما أن التصرفات فضولية العقد الفضولي يتوقف نفوده على إجازة من له الولايه ومن له الأولاد هذا المورد هو الحاكم الشرعي لنه المورد من الامور الأسبية تركوا الحاكم الشرعي والذي يدوروا فلو باع الحنطه المختلطة البيع يقع فضولي فضولية يتوقف نفوده على إجازة الولي والولي هو الحاكم الشرعي اذا نائم الوليد فباختيار الولي حافظ الشرعي اما ان يرجع الى المشتري او يرجع الى البائع يعني اما ياخذ مقدار الخمس والخمس ثالث فيه اما ان ياخذ مقدار الخمس من المشتري او اما ان ياخذ مقدار الخمس من الجنون من البائع لماذا لا يرجع الى البائع لأنه تصرف تصرفاً فضولياً في لا أولادين هو عدد ولماذا يرجع إلى المشتري بوقت أن اليد على اليد ما اخذت يد المشتري هنا يد غير مسلط شرح يد عادي اليد لا يخيط إما يد مالك، يعني إما يد بل شرعية وإما يد عام اليد الشرعية هي المؤتمنة إما أمانة مالكية إما أمانة شرعية الأمانة المالكية هي التي يدفع مالك العين العين إلى شخصين على نحو العاريات أو على نحو الوديعات. هذا يسمونه شنوه؟ سموه هذه اليد؟ يعني أمانة مالكية وإما أمانة شرعية مثل مجهود المالك اذا انت حصل على مجهول المالك يقول لك الشارع المقدس على المال أمانة عندك الى ان تفرضه مثلا الفقراء او الى ان تسلم الحكم الشرعي فاليد التي لا تضمن هي اليد المؤمنه اما امانه مالك هي المامانه شرعيه وما سواها فاليد سيده عاديه تنطبق عليها قاعده على اليد فالمشتري يجب الان اعيد لأن الشارع الشرع يحكم بين البيع وقولي وغير نافذ فلا نحل على يد المشتري لا امان ماليه كلا من الشرع وبالتجد يجب يرجع عليه ويذاع عليه مختبص قاعدين عليه ما اترضى في تقد انه ضامن فيسهل الحكم شرعيا ان يرجع له ويقبل القصاص او سلم النهائي صار واضح هذا بناء على من يرى قاعدة اليد، وأنما بناء على من لا يرى قاعدة البيت. كسيد الخبز الذي لا يرى تلاقي قاعدة اليد فهو يقول قامت السيره على المتصل بزمن المعصوم على أن الاستيلاء على أي مال بلا تسليط من مالك المال موجب للضمان. سير قائم. السيره العقلائيه قائمة على ان كل تسلق على ما إذا استيلاء الانسان على ما هذا الاستيلاء اذا ما كان جاي عن تمليك من مالك المال فالاستيلاء موجب للضمان وفي المقام استيلاء المشتري على المال بدون تسليم من, من مالك فحينئذ يكون يطجنوا هذا الاستيلاء موجبا للضمان بمقتضى الشراء فهي صحه الشيء الناتج فالمشتري ضامن لكن الضمان شيء وقرار الضمان شيء اخر مثل ما هي الطرق تعاقب مساله عطب العين اعتبر الضمان ثابت على المشتري بس قرار الضمان ما قرار الضمان يعني ما ينتهي اليه الضمان ما يستقر عليه الضمان مو لازم على المشتري يكون قرار الضمان جنو على البائع فاذا رجع الحاكم الشرعي للمشتري المشتري ان يرجع الى البائع لان قرار الضمان علامة على على متى يصح للمشتري ان يرجع البائع؟ حاج وقف يرجع للمشتري المشتري يريد المشتري يرجع متى يصح لك؟ يصح لك في صورة مورد انطباق قاعدة الغرور المغرور يرجع على من غره في مورد انطباق قاعدة الغرور رغيره يرجع للمشتري أروسي لا اشهد هذه التفصيلات لكني أولاً من ضيانيها المشتري يرجع الى البائع. في مورد قاعدة الغرور كما إذا كان البائع يعلم بأن هذا حلال مصرف وانه وأنه يجوز التصرف به قبل إخراجه ومع علمه بذلك باع هذا المال على المشتري والمفروض ان المشتري جاهل وحسب أن هذا المال في الكل البائع فلذلك أخذه هنا قد تنطبق قاعدة الغرور أن هذا مغروب فيرجع على من غرفه فيتقدر الضمان من إبن على من؟ على البالاية ولكن هناك صور أخرى ما أشار أيها سيدنا في الصورة الأولى أن يكون كلاهما جاهلا أما المشتري جاهل لأن هذا من؟ أما هذا جاهل بالفرق حالي المولة لا يجعل بالفرق لا يدري أن الحلال المختلف الحرام لا يجوز تطرفه إلا بعد إخراج الحمس هنا ما ينطلق عليه أنه باعتبار أنه جاهلا بالحق لا ينطبق عليه أنه غارٌ بالنسبه إلى المشتري والمشتري مغرور بالنسبه إلى حتى يرجع المشتري إليه فلا حاله يكون قرار الضمان على كليهما يعني إن رجع الحاكم للمشتري لا يحمل المشتري أن يرجع إلى البائع ولا يرجع المشتري للبائع ولا رجع الحاكم للبائع هو قرار الضمان على كليهما لم طريق قاعد الغرور في المقام حتى يرجع المشتري للبائع؟ قرارة الصورة الثانية أن يكون عالمين هل البائع يعلم بأنه حالاً الحرام؟ هل المشتري يعلم بذلك؟ هنا ما المشتري أن يرجع البائع قرار الضمان على إيهن بعد؟ لن نجد قاعد الغرور في المقام كلا عالما الصوره الصورة الثالثة أن المشتري جاهد والبائع عالم لكن البائع مع علمه ملك المشتري هذا المال تمليكا اقتراحيا لا تمليكا الشرحيا سموا تمليك تشريعي وليس تنديك يعني المشتري يقول البائع يقول أجل أن هذا حلام مختلف للسلام لا يجوز بيعه إلا بعد طالقهم لكن هذا غير الشرح يقول أما هم يقول يجلزوا بيحوم فأملك بورية تشريعان لا شرح يسمونه تبنيد اقتراعي تبنيد مثل في العراق كان إذا باع المسافرين يسفرين قبل سفر واحد تجيره هو اذا هذا عرضوا في المزاق إذا عرضوا في المزاقه يجبوا بحث هذا مزاق وشارك يعنيهم يرى خونة بسن ما يجوز قبل ما يجوز هذا فئر مرجع إنهم يجوز وما أنهم في العراق يقول ما تُمعنا يعني عرف بس ما كمان إحنا إذا نشتريون أبيه يعني يعترفون ده أنا اللي حطنا هو عدم الزواج لكن يقولك هذا حج الشارع حج كذولي عرف ما كمان خان هذه الطفل قبل أنه تعازيا يكون تمليك شراحي بعد أنا أدري بأنه حلال مختلط بالحرام لا يجوز التصرف به شرعان ولكنه عندي جزء صار صوماً، وأنا ما يصدق عليه عليه انه غار علي علي لو اراد التمليك الشرعي مع علم بأنه لا يكون. فهو غير المشتري. لكنه ما تمليك الشرعي، ولم أرَه. يقول المشتري: لأن ما ما رَسَّمِيكَ الشرعي، انا رَسَّمِيكَ بريء أراه أنا. فحتى لو كان المشتري من جاهد. حتى لو قررنا ان المشتري في المقام جاهل والبائع عالم لا يقال للمشتري بانه مغرور والبائع غار لان البائع ما قصد التبليغ الشرعي وانما قصد التبليغ له لاختراعه يعني صحيح ان في هذا المقام يصح للمشتري ان يرجع الى البائع لان البائع قد غرر مغرور من باب السراب سيور أو قراءات. أقول أنت الذي سببت في وقوع وجع، بما أن البائع سبب وقوع المشتري في الضمان حينئذ يكون على البائع الضمان من باب التسبيب كان من باب قاعدة غرور الغرور ما يصير. خراب. هذا كله إذا افترضنا أن الحاكم ما أخطأ. بل. أما إذا الحاكم أمضى، إذا الحاكم أمضى سيدون يقول تارن تباع العين بما يساويها في القيمة أو بالأكثر. الحاكم يجزه أنيم ذين. أما إذا بعت العين بأقل هي العين تساوي دينار وبا علبة أربع سنين دينار، أي سينك الحاكم شري أنيم ذن لما ان تكون هناك مصلحه اخرى اهم من مصلحه المحافظ عليه هذا حكم المهم الحاكم اذا انبر المعامله لان حال ينتقل الخمس الى عوض باع مجله المعلوم الحاكم انبر المعامله لا يكون الخمس عائد ينتقل الخمس الى ماذا الى العوض والعوض بيد المنصار بيد البائع ثلاث حالات يا الحاكم اذا الى البائع عليه دفع الخمس انبط منطقي سيدنا القوي يقول بن يقول هذا الكلام كله فيما لو كان المشتري ليس شيعيا سواء كان كافرا او غير اما اذا كان المشتري شيعي فالمعامله منضافه وان لم يجد الحاكم الشيعي لماذا لروايات التحليل فإن روايات التحليل ما كان لنا فهو لشيعتنا التي تؤدي تاكيدها مضمون هذا النظر نبي السيد ما هو خلاف مضمون هذا حذر نبي السيد ما, ما أن كل شيء ينتقل إلى الشيعي وإن كان الخمس متعلقا به كيف يكون؟ كل ما ينتقل إلى الشيعي بأي ناقل بأرثاً بحبةً ببيع بأي ناقل ينتقل وكان منتقل إليه فيه الخمس حنينا مريئاً يأخذه ولا يجب عليه أن يخرج خمس سنين بمقتضى, بمقتضى رواياته، ولذلك ومقتضى الرؤى التحليل أنه يجوز بالشيء يعني الحلال أي بيت إذا موجود شيء أو وإن كان عنده نصحة قطاعي خميس يجوز له أن يأكل وأن يشرب وأن يتملك منه كله بمقتضى روايات التحليل، ففي المقام أيضاً كذلك نقول لأنه هذا الحلال المفترض الحرام انتقل إليه. وكان فيه الخمس لكنه لا يجب على الهيئ اخرى يتعين هنا الاخراش انه على البائع لفحاله ولا بحيث تكون المعاملة صحيحة ولا تحتاج لإجابة الحاكم الشهر لا. والحمد لله رب العالم الثابت الأرض التي اشتراها الذنية من المسيح